قضيلة الشيخ عطية صقر ما هو الأصل في مشروعية الأضحية هل هي واجبة أم سنة وما وقتها الشرعي وما المواصفات التي تطلق على الأضحية وهل صحيح أنه يمكن أن يضحي الحاج أو الإنسان بديك الأضحية في الشرعي اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر ويام التشريق تقربا إلى الله تعالى والدليل على مشروعيتها القرآن والسنة والإجماع فمن القرآن قوله تعالى انا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر على رأي من يقول إن السورة مدنية حيث إن صلاة العيدين شرعة بعد الهجرة ومن السنه ما رواه البخاري ومسلم عن انس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما وما رواه الترمذي ما عمل ادمي من عمل يوم النحر احب الى الله من اهراق الدم وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيب بها نفسه وقد انعقد الإجماع على مشروعية الأرحية والحكمة فيها تخليد ذكرى فداء إبراهيم لابنه إسماعيل عليهما السلام قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديث رواه أحمد وابن ماجه والترمذي أنها سنة أبيكم إبراهيم ولكم منها بكل شعرة حسنة إلى جانب ما فيها من نفع أهل مكة استجابة لنداء إبراهيم ومن التوسعة على الفقراء في كل بلد وإشاعة الفرح والسرور بالعيد وليس المطالب بها كل شخص بل بعض أهل البيت إذا قام بها كفى ذلك عن بقية أعضاء الأسرة وهل هذه الأضحية سنة أو واجبة؟ قال جمهور الفقهاء إنها سنة غير واجبة لكن أبو حنيفة وبعض المالكيه قالوا إنها واجبه. ووجوبها عند أبي حنيفة هو على المقيم الذي يملك نصابا ومن أدلة القائلين بأنها سنة وليست واجبة ما رواه أحمد وداود والترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما انصرف من صلاة عيد الأضحى ذبح كبشا وقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي وما رواه أحمد أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها وأمرت بالأضحى ولم تكتب عليكم وأما حديث القائلين بالوجوب فهو من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا هذا حديث ليس صريحا في الإيجاب ويحمل على الندب والخلاف في كونها سنة أو واجبه هو بالنسبه إلى القادر عليها أما العاجز فلا تشرع في حقه أما وقتها الشرعي فقد جاء في حديث البخاري ومسلم من ذبح قبل أن يصلي اي العيد فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله وفي رواية لمسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء وعلى هذا فالذين يذبحون يوم عرفة أو ليلة العيد قبل الفجر لا يقع ذبحهم عن الأضحية المشروعة أما آخر وقت للأضحية فهو متسع إلى آخر أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة التي بعد يوم العيد والذي يضحى به هو الابل والبقر والغنم ولا بد من الذبح ولا يجزء شراء لحم للتصدق به على أنه أضحية ومثله الحيوانات المجمدة واللحوم المعلبة لأنها ذبحت قبل موعد ذبحها شرعي وكانت في ملك غير من يشتريها ليضحي بها أما ما ورد عن بلال أنه قال ما أبالي ألا أضحي إلا بديك ولان أضعه في يتيم أحب إلي من أن أضحي به فذلك محمول على أن البعض كان يرى أن التصدق بثمن الأضحية أفضل من ذبحها وهو قول لمالك لكن القول الراجح أن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها لأنها سنة مؤكده وردت النصوص بفضلها هذا والأضحية إذا كانت منذورة لا يحل أكل شيء منها مطلقا لناظرها بل يتصدق بها جميعها كما قال الأحناف والشافعية ويجوز بل يسن الأكل منها عند الحنابلة يؤكل الثلث ويهدى الثلث ويتصدق بالثلث والله أعلم